صلاة القيام اثابكم الله استودعكم الله الله أكبر الله اكبر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 الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأتينا بروح القدس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 ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه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 وما توفقوا من خير فإن الله به عليم. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة, الله. السلام عليكم ورحمة الله.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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذنوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُم رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُعْسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَهُ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أَجَلٍ مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 والله بصير بالعباد الله الله اكبر <تصفيق> الله اكبر <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 بآيات الله ويقتلون النبيين, بغير حق ويقُتلون النبيين بغير حق ويقُتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعداب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله الله يبشرك بكلمه منه أن الله يبشرك بكلمة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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من الغيب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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالو ندعو أبنا ونساءنا ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهى فنجعل نجعل لعنة الله على الكاذبين.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 والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطاره يؤده إليك ومنهم من إن بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليسوا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 لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريق يلغون مِنَ بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس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 يَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ عن النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ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 والارض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أزل علينا وما أزل على إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم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 ثم ازدادوا كفرا لن تقبلت توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن, فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به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 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون لا أنتم عبادون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله.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 اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبع وهو ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا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 ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين يا حسن السجايا يا عظيم المن يا كريم الصفح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من ستر القبيح وأظهر الحسن يا منان يا منان يا منان نسألك الفوز بأعالي الجنان يا بديع السماوات والأرض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 اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم فارج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما مجيب دعوة, مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم إنا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار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 اللهم وفقه ونائبه وإخوانه واعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم وفق قادة المسلمين واجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين واجمع قلوبهم على الكتاب السنة هذا العطاء والفضل والمنة اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم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 الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى Oh <laughs>